عزب حزرة سلطان الأولياء سيدنا أبو الفرج أحمد البدوي قد تسلّاه سره ونفعنا به بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلّ لربك غنحر إن شانك والابتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الطالين ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنفقون وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرهم الراحمين إرحمنا يا أرهم الراحمين وفقنا يا أرهم الراحمين أصلحنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه, صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك وعبده ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك وعبده ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وأجر نطفك في أمورنا والمسنمين أجمعين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما يكون عددا ما هو كائن في علم الله اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل وسلم على جسده في الأجساد. وصلي وسلم على قبره في القبور، وصل وسلم على اسمه في الأسماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة والنبوة والرسالة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبها من الشمس والقمر. وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد حسنات أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر رضوان الله عليهم مجموعا. وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأبراق الشجر. الله وصل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام لعنة ولسان الفصيح. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدك الذي جمعت به شتاة النفوس، ونبيك الذي حليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب، اللهم صل على محمدٍ الذي جاء بالحق المبين، وأرسلته رحمةً للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد كما ينبغين شرف نبوته ولعظيم قدره العظيم وصلِّم وسلِّم على سيدنا محمدٍ حق قدره ومقداره العظيم وصلِّم وسلِّم على سيدنا محمد الرسول الكريم المطاع الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين و صل على سيدنا محمد في الاخرين و صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملي على لا يوم الدين و صل على سيدنا محمد حتى تلت الا رض ومن عليها انت خير الوار في اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الحبيب وعلى أبيه إبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى عبدك ونبيك سليمان وعلى أبيه داود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات كل كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية وزين القيامة وكنز الهداية وطراز الحلة وعروس المملكة ولسان الحجة وعروس المملكة ملسان الحجة والشفيع الأمة وإمام الحضرة ونبي رحمة سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى وعلى داود وسليمان وزكريا ويحيا وعلى جميع الأمبياء والمرسلين وعلى آلهم مجمعين كل كلما ذكرك الماكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اجعل سلواتك أبدا وأمنا بركاتك سرمدا وأزكا تعيادك فضل وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإحسانية ومهبد الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية وصدى عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين أفطل خلنا أجمعين حامل نواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد أسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأولى وترجمان لرسان القديم، ومنبع العلم والحلم والحكم، مظهر السر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الموجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين، وعين الحياة الدارين، وبيعال روتا العبودية المتخلغ بالمقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم، سيدنا محمد بن عبد المطنيبي. وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصعبهم أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا مصطفى شيئا من الله يا نورا من نور الله سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم صلاتي وسلامي على بدر التمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه ألف سلام صلى الله ربنا على النور العظيم أحمد المصطفى سيد المرسلين يا الله بجاه الحبيب توفنا مسلمين لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم